Wa alaikum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 Bijzonderlijk. Bijzonderlijk. rahman Bijzonderlijk. rahim Bijzonderlijk. Allah Bijzonderlijk. Bijzonderlijk. Bijzonderlijk. Bijzonderlijk. Bijzonderlijk. Bijzonderlijk. فيما اذا بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات بين المكلف ونصف الليل وذكرنا ان سيدنا الخوئي قدس سره افاد بان العشاء تقدم على المغرب فيصلي ركعتي العشاء لانه مسافر ثم يصلي ركعة المغرب ويتممها بحديث من أدراك وذكر سيدنا لإثبات مراده ثلاث نكات وقد تم مناقشة النكتتين الأوليين منهما منها ولكن بعض الاخوه المحصلين الشيخ احمد حفظه الله ذكر لنا موردا اخر للسيد الخوي شرح فيه نكته الحكومه اي حكومه دليل الوقت على دليل الترتيب ومحصله أن عندنا ثلاثة أدلة الأول ما دل على شرطية الترتيب بين الفريضتين كقوله عليه السلام إلا أن هذه قبل هذه والدليل الثاني ما دل على شرطية الوقت، كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ودليل ثالث وهو قوله لا تسقط الصلاه بحال فلو كنا والدليلين الاولين لقلنا بان الترتيب والوقت في عرض واحد فكلاهما من شرائط الصحه ولا نظر في احدهما للاخر ولكن بعد ملاحظه الدليل الثالث وهو قوله لا تسقط الصلاه بحال يستفاد من ذلك النظر وهو أن جميع أدلة الأجزاء والشرائط إنما تكون فعليتان إذا لم تستلزم سقوط الصلاة فقوله لا تسقط الصلاة بحال أي أن الامر بالصلاه باقين وان تعذر شرط من هذه الشرائط او جزء من هذه الاجزاء فالدليل الثالث وهو لا تسقط الصلاه بحال حاكم على جميع ادله الاجزاء والشرائط مضيق لها بما إذا لم تستلزم سقوط الصلاة ونطبق ذلك على المقام فنقول إذا دار الأمر بين تقديم المغرب وتقديم العشاء فدليل الترتيب يقول قدم المغرب ودليل العشاء يقول أو ودليل الوقت يقول قدم العشاء لأنك لو قدمت المغرب والوقت لا يسع إلا ثلاث ركعات فات وقت العشاء فيأتي دليل لا تسقط الصلاة بحال وتكون حكومته لصالح الوقت حيث يقول لو قدمت المغرب لستلزم ذلك الترخيص في ترك الصلاة في وقتها لان هذا الوقت وقت العشاء بالاتفاق فلو قدمت المغرب لاستلزم التقديم ترك الصلاة في وقتها والصلاة لا تسقط بحال فمقتضى ذلك تقديم شرطية الوقت على شرطية الترتيب فوجه حكومة شرطية الوقت على شرطية الترتيب هو ضميمة قوله لا تسقط الصلاة بحال هذا ما أفيد عن سيدنا قدساس الروح ولكن يلاحظ على ذلك وين ثلاثة أو خمسة من وين صفحة ثلاثة أو خمسة من وين التنقيح الجزء الأول نعم الجزء الأول نعم الجزء الأول من الصلاة لأن اختلف الترتيب ترتيب الموسوعة عن ترتيب <تصفيق> مل ترتيب السابق التنقيح والمستناده و... خل أبين الآن بعدين أنت ويلاحظ على ذلك أولا لم يرد عندنا لا تسقط الصلاة بحال وإنما ورد في المستحاضة ولا تترك الصلاة بحال والمقصود بها أن ابتلاء المرأة بحدث الاستحاضة لا يوجب سقوط الصلاه عنها كما هو في الحيض لان المقصود بالروايه ان الصلاه لا تسقط في اي حال من الاحوال بل المقصود بالروايه ان ابتلاء المراه المسكينه المستكينه بحدث الاستحاضه لا يوجب سقوط الصلاه عنها لذلك قال ولا تترك الصلاة بحال وثانيين على فرض ما يفرق لأنه وارد في المستحاضة على فرض ما ادعاه بعض أساتذتنا قدس سره من انه ليس المدار على وجود الروايه فهناك ارتكاز متشرعي قطعي على ان الصلاه لا تسقط بحال الا ان الارتكاز دليل لبي وليس لفظي القدر المتيقن منه ما اذا كانت الصلاه جامعه بشرائطها واما لو افترضنا انه دار امر المكلف بين ان يصلي المغرب او يصلي العشاء والوقت مشترك كما هو مبنى سيدنا قدس سروه فلا يحرز شنو شمول هذا الارتكاز القطعي لمثل هذا الموريد. هذا في عدم توفر بعض لا ليش حال استثنائية؟ ليش حالة استثنائية؟ هذا الارتكاز يقول أصل الصلاة لا تسقط. لا وجود لا مو تميع تفاصيل الصلاة. والله السيد الخوي لا يلتزم بفي فاقد الطهور هو يرى سقوط الصلاه نفس السيد الخوي هذا <تصفيق> مخصص في مخصص ابدا ما في اي مخصص شيخنا راجع المساله ما في اي مخصص ابدا يقول السيد الخوي ظاهر لا صلاه الا بطهور ان شرطيه الطهور موجوده وقائمه حتى في حال العجز شرطيه الطهور ما يرفع عليها دعنا الصلاه لا تثلاث فإذا لم يجد لا الماء ولا التراب يسقط عنه الصلاة ويلتزم بذلك قل اش ما دي ولا تسقط الصلاة بحال هذا دليل على أن هذا المرتكز ألا وهو لا تسقط الصلاة بحال مجمل من حيث السعى من حيث السعى والإطلاق مجمل هل يشمل مثل هذا أنا لن أترك الصلاة بحال إنما أنا مخير بين صلاتين إما صلاة مغربة وصلاة عشاء وأنني سأترك أصل الصلاة حتى يقال لي لا تترك الصلاة أو لا تسقط الصلاة بحال بحال أو بوصف على اي حال هذا تمام الكلام في هذه المساله وقد ظهر أن مقتضى القاعدة بناء على القول بالاشتراك والتخيير بين الفريضتين بقي مطلبا المطلب الأول بناء على تقديم العشاء وبقاء مقدار ركعتين. فهل يجب المبادره لصلاه المغرب ام لا وهنا اثاث سيدنا قدس سره أنه بناء على القول بالاختصاص فقد خرج وقت المغرب وأصبحت قضاء ولا يجب المبادرة للقضاء وبناء على الوقت المشتراك تجب المبادرة إذ يمكنه إدراك ركعة من المغرب في الوقت فيجب المبادرة إليها وقال عبارة صاحب العروة والظاهر أنها حينئذ يعني عندما يدخل في المغرب أداء يعني يقصد بها الاداء وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء وهنا أشكل سيد المستمسك قدس سره بأنه لا يجتمع الجزم بالفتوى مع التردد في حقيقه الصلاه حيث ان صاحب العروه جزم بالفتوى قال تجب المبادره يعني أفتى بوجوب المبادره فكيف تجب المبادره مع التردد في انها اداء او قضاء بل ينبغي أن يقول والأحوط وجوبا المبادرة للتردد في أنها أداء أو قضاء أما أنه تجب المبادرة ومع ذلك هناك تردد في أنها أداء أو قضاء هاتان العبارتان من فقيه خريت في الفقهاء في سطر واحد لا اجتمعان شون يقول هذا الكلام فسيدنا الخوئي رد على ذلك قال ولكن هذا كما ترى بل لا يخلو عن الغرابة هذا الاعتراض لا يخلو عن غرابة والوجه في ذلك أن سيد العروة قدس سره أفتى صريحا أنها اداء لأنه قال والظاهر لا قال والظاهر أنها اداء بموجب الحكم الظاهري ألا وهو شنو الحكم الظاهري في المقام وين بلي أحسن مول من أدرك من أدرك صير حكم واقعي بعد شنو صير حكم الظاهر بمقتضى الاستصحاب يعني استصحاب بقاء وقتها خو. فمقتضى استصحاب بقاء وقت المغرب فتوى صاحب العروة أن هذه الركعة أداء ولا يتنافى ذلك مع التردد في الحكم الواقعي فالفتوى بالحكم الظاهري لا يتنافى مع التردد بالحكم الواقعي فصاحب العروه يقول لا ندري انها واقعا اداء او قضاء لكن مقتضى الاستصحاب انها اداء وبناء على هذا الاستصحاب تجب المبادره اليها فوجوب المبادرة حكم ظاهري مبني على الاستصحاب وهذا لا يتنافى مع التردد في الحكم الواقعي ولاجل التردد في الحكم الواقعي يكون الاحتياط شنو؟ استحبابيان لا وجوبيان ثم يقول وكم لذلك من نظائر؟ استغرب من سيد العرواء وكم لذلك من نظائر في عبائر الفقهاء احلاصنا صلينا ركعتين من العشاء ما ندري الآن خرج وقت المغرب أم ما زال باقيا يعني هذه الركعة أداء أو قضاء هذه الركعة فنستصحب شنو بقاء الوقت فمقتبس استصحاب بقاء الوقت وشنو لا لعل بقاء مركعه من الوقت فقط يخرجها لانها مركب ارتباطي بعد المغرب مركب ارتباطي لعل بقاء مقدار ركعه منها فقط يخرجها عن الوقت فيجعلها شنو خارج الوقت لانه لم يبق من الوقت منها الا شنو ركعه واحده في في الوقت وفي من لكن هنا ما تشمل لاننا بنينا ان لا د... ما من ادرك لا تشمل التعجيز الاختفاء خارجين نحن الان لا الدخل قاعده من ادرك لان إحنا فارغين عنها انها لا تشمل قاعده من ادرك لا تشمل المقام لانها لا تشمل التعجيز الاختياري فنحن بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء قدمنا العشاء صحيح بقي مقدار ركعاء نحتمل أن هذا المركب لكونه ارتباطين إما أن يكون كله في الوقت إما أن يكون كله خارج الوقت أما أن يكون بعضه في الوقت وبعضه خارج الوقت تبعيض لأجل ذلك وقع عندنا الشاك هل أن بقاء مقدار ركعه من المركب في داخل الوقت يجعلها اداء او يجعلها قضاء في جميع من جميع الصلاه من هذه الركعه من هذه الركعه طبعا طبعا المركب يا شيخ انا قلت المركب ما قلت ركعتين ما قطعنا خارج الوقت لا إله هل... المركب. المركب لازم يصير ثلاث تقطعت غير بخروج ركعتين ما قطعت بخروج المركب قطعت داخل ممتاز شارعان هذا غير تكوينان شارعان هل الشارع يرى المركب بتمامه داخل الوقت او يرى المركب بتمامه خارج الوقت اليس هذا مشكوك شرعان إذا كانت ركعة من في الوقت وركعتين خارج هل يعتبره الشارع بتمامه في الوقت أو يعتبره الشارع بتمامه خ... أليس هذا مشكوك؟ أليس شبهة حكمية؟ وهذا اللي قاعد يقول قل لأجل هذه الشبهة الحكمية نحتمل أن الشارع يرى أن هذا المركب بتمامه قضاء ونحتمل أن الشارع يرى هذا المركب بتمامه أداء لاجل ذلك شككنا في خروج الوقت بالنسبه لصلاه المغرب فشنو سوينا استصحبنا بقاء الوقت لاجل استصحاب بقاء الوقت حكمنا بوجوب المبادره حكما ظاهريا وهذا لا ينافي اننا ما زلنا مترددين ان الحكم الواقع ما هو ولاجل التردد في الحكم الواقعي قلنا بماذا استجاف الاستحبابي هذا يريد يقول السيد الخوايس فهذه الاستصحابات المنافذ من هذه الحالات يا شيخنا من أدرك دليل اجتهادي وهذا أصل عملي يقدم عليه يا شيخنا هذا من الواضحات لو كان حديث من أدرك تاما لكان مقدما على الاستصحاب لأنه إمارة كيف يكون هذا الكلام يا شيخنا؟ زي التحقق الظاهري هل هو في وجوب المبادره او في وجوب هل مركب هذا هذا المطلب الاول المطلب الثاني ذكرنا ان في المساله اتجاهات ثلاثه اتجاه بتقديم المغرب وسبق النقاش فيه واتجاه بتقديم العشاء وسبق الكلام فيه واتجاه ثالث بالإقحام والمقصود بالإقحام أن يبدأ بركعة من المغرب ثم يصلي ركعة من العشاء ثم يصلي ركعة من المغرب ثم إذا خرج الوقت بعد الثلاث ركعات بعد ما يحتاج إلى شيء يتم المغرب ثم يتم العشاء أو تكون العشاء ما بقي إلا ركعة والوجه في ذلك مبني على أمرين الأمر الأول جواز إقحام فريضة في فريضة والأمر الثاني أن الترتيب معتبر بين الأجزاء بأن يكون كل جزء من العشاء بعد جزء من المغرب فبناء على هذين الأمرين معا جواز الإقحام وأن الترتيب بين الأجزاء حينئذ يتعين عليه أصلا مو يجوز له يتعين عليه أن يصلي ركعة من المغرب ثم ركعة من العشاء ثم ركعة من المغرب ثم يتم المغرب ويأتي بالعشاء ما يخالب ما ي... كل شيء يدروا عنهم اللي يحشوا الحج فقهاء فكل شيء ناقشينا وجايبينه انتظروا سيدنا بنرتب الموضوع كله زين فالبحث اولا في جواز الاقحام وهو انه هل يجوز اقحام فريضة في فريضة ام لا وهنا تعرض السيد الامام قدس سره في كتاب الخلال تحكم أول شيء بلي أول شيء بلي في صفحة 189 من كتاب الخلال تعرض لمسألة جواز الإقحام هل يجوز إقحام فريضة في فريضة قال يمكن الذب عن جميع الإشكالات التي طرحت على القول بال إقحام الإشكال الأول أن في الإقحام مخالفة للنظم نظم الصلاة ورده بأن الناظم هو عبارة عن عدم الفصل بين الأجزاء بشنو؟ بالاجنبي، وأما الفصل بين الأجزاء بعبادة مماثله فلا دليل على اضراره بالناظم واضراره بالصحه زي. هذا مو سكري ضرب الصحه ولا تمن ولا دسومات ضرب الصحه هذا عباده الوجه الثاني دعوة الزياده حيث إن المكلف سيأتي بركوع وسجود في صلاة المغرب بقصد صلاة العشاء والركوع والسجود زيادة وقد أفاد سيدنا تبعا لشيخه ان الركوع والسجود يقعان زياده وان لم يكونا بقصد الجزئيه لهذه الصلاه فان مبناه قدس سره ان الزياده متقوم بقصد الجزئيه فلا يقع التشهد زياده الا اذا قصدت به جزئية ولا يتقع سجدة ثالثة زيادة إلا إذا قصدت بها الجزئية عفوا السجدة لا تشهد تشهد تكبيرة الإحرام إلا بالنسبة للركوع والسجود فإن تكرار الركوع أو تكرار السجود زيادة وإن لم يقصد بها جزئية حتى السجدة الواحد والسر في ذلك ما يستفاد من بعض الروايات من أن السجود زيادة في المكتوبة هذه الروايات وين تعرض إليها تعرض لها قدس سره في الجزء الرابع عشر من الموسوعة صفحة ثلاثمائة وخمسة في قول صاحب العروة لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ذكر هنا قال لا إشكال في عدم جوازه يعني أن تقرأ سورة من سور العزائم لا إشكال في عدم جوازه للزوم الزيادة العمدية في المكتوبة كما وقع التصريح بذلك في روايتين احداهما معتبره ما هما الروايتان الروايه الاولى روايه زراره الضعيفه بالقاسم بن عروه وفي هذه الروايه قال لا تقرا في الصلاه بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة اي لانك إذا قرأت سورة العزيمة سوف تسجد وهذه السجدة زيادة مع أنه مع أنه لم يقصد بالسجدة الجزئية وإنما قصد بها سجدة التلاوة لا أنها من الصلاة ومع ذلك اعتبرتها الرواية زياده فان السجود زياده في المكتوبه هذه الروايه الاولى وصحيحه علي بن جعفر التي رواها صاحب الوسائل عن كتابه يعني كتاب علي بن جعفر وطريقه الى الكتاب صحيح فقد ورد فيها يعني في روايه علي بن جعفر وذلك زياده في الفريضه يعني والسجده زياده في الفرض وذالك زياده في الفريضه ثم يقول قدس سره فان عنوان الزياده وان كان متقوما بقصد جزئيه كما مر غير مره لكنه ينطبق على المقام لأنه يستثنى من ذلك السجود بمقتضى هاتين الروايتين المصرحتين بأن السجود زيادة في المكتوبة أو في الفريضة وإذا ثبت الأمر في السجود شيخنا ثبت في الركوع لعدم احتمال الخصوصية زين هذا كلام السيد الخوي فبناء على هذا المبنى لا يجوز إقحام صلاة في صلاة لأنه سيستلزم زيادته ركوع والسجود والزيادة مبطلة سيد الإمام يناقش في ذلك يناقش في ذلك يقول وما دل لاحظوا العبارة وما دل على أن السجدة زيادة في المكتوبة شار إلى رواية القاسم بن عروة إما تعبد خاص كما ورده أي فكأن السيد يريد أن يقول أن اللام لام العهدية لا تقرأ في الصلاة بشيء من العزائم فإن السجود يعني فإن هذا السجود ألا وهو سجود التلاوة فإن هذا السجود زيادة في المكتوبة ولكنه خلاف الظاهر فإن ظاهر التعليم التعميم لكل شنو سجود وإرادة الجنس من الألف والنزه ثم يقول واما لصدق الزياده اذا اتى بسوره العزيمه فان السجدة من متعلقاتها واين ذلك من سجدة او ركوع لصلاة اخرى يقول من قرأ سورة العزيمه في الصلاه فاستتبعت قراءته شنو سجده صارت السجده من متعلقات القراءه لاجل ذلك صارت زياده في الصلاه فكونها زياده لا لانها سجود بل لانها من متعلقات ما هو جزء من الصلاه الا وهو القراءه فلا ينطبق هذا العنوان على الاتيان بركوع او سجود لا علقه له بهذه الصلاة ولكن هذا يا شيخ جعفر كما ترى باعتبار أن هذا التعلق اختياري ليس شرعية بمعنى أنه هو باختياره قرأ سورة العزيمة وباختياره أصبحت سورة العزيمة مستلزمة لسجدة لا أن هذا من متعلقات ما هو جزء للصلاه شرعا على كل حال كي يقال بان هذا هو السر في صدق الزياده عليه فمرجع هذه الظرفيه الى اختياره اذا فبالنتيجه لولا ضعف قول وياي أها، لولا ضعف سند رواية زرارا بالقاسم بن عروة، لكان كلام سيدنا بلي تاما. أما رواية علي بن جعفر ما مجبرة. أما رواية علي بن جعفر فقد أفيد في عدة تعاليق. ان قوله وذلك زياده في الفريضه مو من كتاب علي بن جعفر او لا قل لا نحرز انها من روايه علي بن جعفر شوف لاحظوا هذه الجمله يعني وذلك زياده في الفريضه اثبتها صاحب الوسائل نقلا للروايه عن قرب الاسناد وكتاب علي بن جعفر لكن العلامة المجلسي أوردها في البحار عن الكتابين خالية عنها صما في الرواية كلمة وذلك زيادة في الفريضة كما أن كتاب قرب الاسناد بطبعتين الحجرية والنجفية خالية عنها عن هذه الزيادة فاشتمال كتاب علي بن جعفر على هذه الجمله التي هي محل الاستشهاد غير ثابت بعد تعارض النقلين ومعه فيشكل الاستدلال بها إذن فعمده الاستدلال على ان مطلق السجود زياده اما روايه زراره وهي ضعيفه سندا بالقاسم بن عروه او روايه علي بن جعفر بناء على صحه طريقي بل صاحب الوسائل لي النسخه المنقول عنها من كتاب علي بن جعفر ولم يحرز اشتمال الروايه على هذه الجمله وهي وذلك زياده في الفريضه فلأجل ذلك لا مانع من إقحام صلاة في صلاة من هذه الجهات ويأتي الكلام في بقية الجهات والحمد لله رب العالمين <تصفيق> <تصفيق> هذا الخبز وهذا الشاي لا, لا تستحوا